كَانَتْ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بطغواها إذ بِذِكْرِ بَعْثِ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ س ولا يخاف قها